بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في الثماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والوازفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رحمة إِنَّكَ أَنتَ الوهاب. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يخلف الميعاد إِنَّ الذين كفروا لن تغني عنهم أَمْوَالُهُمْ ولا أولادهم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 الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادة قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤمن من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقام من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصادقين والصادقين والقائلين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهدا الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا بعدما جاءهم العلم بغي بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء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 أولئك الذين حدطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فَرِيقٌ منهم وهم معرضون ذلك بِأَنَّهُمْ قالوا لن تمسنا كيف إذا جمعناهم ليهم لا ريب فيه ومفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتلج يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَرْزُقُكُم مِّنْ تَسَاءَلُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَشْهَدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْنِيَا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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلِ اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تولوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلم رب إني وضعتها أنت، والله أعلم بما وضعت، وليس ذكرك الأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنت قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هناك دعا زكريا ربه قال رب أبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال بشروك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أن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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الواكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه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 في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 ربكم انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحيي الموتا باذن الله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 مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم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 ومطحرك من الذين كفروا وَجَاعِلُ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فَأَحْكُمُ بينكم فِيمَا كنتم فيه تختلفون فَأَمَّا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون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 علت الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحقيقة وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فأيتوا له فإن, تولوا فإن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 فَإِن تولوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تحاجون فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 يَهْوَدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ لَنَاصِبٌ إِذْرَائِمَنَ الَّذِينَ تَبَعُوا هَذَا النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ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 تَلْبِسُونَ الْحَقَّ الْبَاطِلَ وَتَكْتُونَ الْحَقَّ وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ قَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ هَادِ وَكَفُرُوا آخره لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدكم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم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 ان الذين يسترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم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 الكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عيد الله وما هو من عيد الله ويقولون على الله الكفّ وهم يعلمون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 دُرُوزٌ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالَنبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مسلمون. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتيتكم تابوا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا قال اقررت واخذتم على ذلك اصري قالوا اقرنا قال فاسهدوا الا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون فَوَیْلٌ دين الله يبغون وله اللَّهِ من في السماوات وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ وَإِن يرجعون قل اسْتَطَاعَوا بالله وما بِهِ علينا وما بِهِ على إِلَّا وإس بِإِذْنِ ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوثي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفتلك بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلي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 ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما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 تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات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 لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُم سُهُدَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا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 لَن آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأنتم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 كنتم على شفا حفرة من النار فأوقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن من وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَاءَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَضَّلُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَهُمُ الْبَيْنَاتُ وأولئك ك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهو تسود جوهو الَّذِينَ سُوَدَّ جُوْهُهُمْ أَكْفَرُتُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَذُوْكُ الْعَذَابَ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْمِن للْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُور قُلْ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 ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويغتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء أهل الكتاب أمة قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم نون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عليكم الأنام من الغيض قل موتوا بغيضكم إن الله عليم بذات الصور ويمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا لا يضروكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 كتم مزلين بلاء تصلروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بسرى لكم ولتطمئن قلوب يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَوْفِرُ لِمَنْ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين إذا فعلوا فاحسدا أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم فاستغفرو يغفر الذنوب إلا الله ثُمَّ رَبِّهِمْ قَجَّنَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَعَنَ آدْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَكْذَبَ مِنْكُمْ سُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبة أن تدخل الجنة ولن لا <تصفيق> ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي لفضيله الدكتور محمد اغفر لنا ذنوبنا ربنا وفينا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 سنلقي في قلوب الذين كفروا المعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم حتى إذا فسلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّرونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٍ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بغمّا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 قائفةٌ قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليات يقولون, يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويُحيي والله بما تعملون بصير ولئن في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم, عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إذا عزمت فتوكل على الله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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم الخيام ثم تُوَفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَالَ اللَّهِ كَمَا باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بَصِيرٌ قدمنا الله على المؤمنين إبعث فيهم رسول من آفوسهم يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياته ويذكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال اولم اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 يحيين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 للذين أَحْسَنُوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إِيمَانًا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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم السيطان خوف أولياء فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن الكفر إنهم لن يضروا الله سيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله سيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليستادوا إثما ولهم عذاب وكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يرتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوكون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وَأَنَّ الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم, قتلتموهم إن كنتم صادقين وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن أحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة المغرور فَمَنْ يُذْحَزْ عَنِّي النَّارَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 بئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض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 ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا بينكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفّر عنهم سيئاتهم لأكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم لا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرى تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات جري من تحتها الانهار خالدين فيها, خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن زِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْتَوْرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَهُ قَلِيلٌ أُولَاءَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ الله يا أيها الذين آمنوا صبروا وصادروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون